117. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 118. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 119. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا 111. ربكم ورب آبائكم الأولين 112. بل هم في شك يلعبون 113. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 114. يغشى الناس هذا عذاب أليم 115. ربنا اكشف عنا 117. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 118. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 119. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 110. يوم نبطش 117. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم 118. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين 119. وأن على الله 124. إني آتيكم بسلطان مبين 125. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 126. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 119. وقال له كان عاليا من المسرفين 110. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 111. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين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 119. هذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 110. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 111. ذق إنك أنت العزيز الكريم 112. إن هذا ما كنتم به تمترون 113. إن المتقين في مقام أمين